ve yeri mahbubü alayhim ve nabawlin.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 أو ما ملكت إيمانهم فإن نعموا كيوم أنومن فمن يتغاضى ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأملا تهم وعندهم عون والذين هم على صلواتهم نحافظون أولئك هم الوارثون الذين يارثون الفهدوس هم فيها خالدون ولقد خلقناكم سبعة ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين جعلناه نطفة في قار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسوا العظام لحما ثم عنشأناه خلقا آخر فَتَمَّ رَكَ اللهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ مَأْتَى ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَإِقَامًا كُلَّ عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّ عَلَا ذَهَابٍ مِنْهُ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ من نخيل لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِمَّا تَأْكُلُونَ وَالشَّجَرَةُ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سِينِينَ تَأْتِي مُثْمِرَةً ذَاتَ مُثُلٍ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْسَرْنَا عَن إِلَى قومه فقال يا قَوْمٍ Kafir olmayanlara, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, إن وإلا رجل به جنة فترا بصوا به حتى حين قال رب ينصرني بما كذنبون فأوحينا إليه أن يصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فَإِذَا جَاءَ أَمْهُنَّ وَفَارَتْنُ فَاسْنُكْ فِيهَا مِن كُلِّ نِزَاعٍ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ إِثْنَيْنِ وَأَمْلَكْ إِلَّا مَا سَبَقَ عَنِ الْقَوْلِ مِنْهُمْ وَلَا تُخَاطِمَنِي فِي الَّذِينَ ظَنَمُوا إِنَّهُمْ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 إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتنين ثم أنشأنا من بعدهم قرن الآخرين فأرسلنا إليهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ وقال الله لأم ياقوم الذي كفروا وكلبوا بنقرا إلى الآخرة بنقرا إلى الآخرة في الحياة الدنيا. ما هذا في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشام مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون مثلكم Aa ay do kungan nakung idamittungwalako ngatumtuoba wama Wang ngomanan naku mohojun ay ngatangaay nga taniima tua duon In wa la aya إن هو إلا رجل افتغى على الله كذبا, كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال قليل نادمين فأخذتهم الصيعة من العقب فجعل لهم رثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أشعل منها بعدهم قرنا قرنا آخرين ما تسمق من أمّة أدنىها وما يستحقون ثمَّ أرسلنا رسولاً تتقن ما جاء عن أمة أخرسونا كرّنهم. فَلَمَّا جَاءَ أُمَّتَهُ الرَّسُولُ نَكَذَّبُوهُ فَاتَّخَذُوا مَعَهُ بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَمَا دَأَلَّلِ الْقَوْمِ لَا يُؤْمِنُونَ ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاهُ مُوسَى آيَاتِنَا وَسُلْطَانًا مُبِينًا إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عنيين فقالوا أنؤمن لبشعين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون واجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما إلى رموة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم إن هذه أمه أمتكم أمة واحدة وألى ربكم فاتقون فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون